خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعان ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات فلاك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأما تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا آجرة وذر أخرى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 يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ قُلْ أَلَيْسَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ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 ألا ذلك هو الخسرى المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا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 فَمَنْ حَطَّ عَلَيْكَ لَمَنْ شُلَّ الْعَذَابَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اسْتَقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غَوْرٌ مِنْ فَوْقِهَا غَوْرٌ مَدَّهِيَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فسراه مصفرا ثم يجعله فطاما إن في ذلك لذكرا من شرح الله صبره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني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 وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخذية في الحياة في الدنيا ولا عذاب الآخرين اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير بيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا شاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون فَمَن ظَلَمَ مُؤْمِنًا مِّنكُمْ كَانَ بَغِيًّا عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ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 كَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُونَ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَابِدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 قل الا ريتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هم كاشفا ضر او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبنا الله عليه يتوكل المتركون قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمث في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم اتقنوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِ اللَّهُمَّ مَصَارِفَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمًا غَيْبَ وَالشَّهَادَةِ أَن تَحْكُمَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ عَلِمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ لَفْتَنَاهُمْ مِنْ سُوءِ الْعَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تَمَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكترهم لا يعلمون قد قال الذين من قمرهم فما أعن عنهم ما كانوا يفسرون فأصابهم سيئات ما كسو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 فَآمِنُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاسْتَمِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حَيْنًا تَرَى الْعَنَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْصِنِينَ فَلَا أَقْرِئْكَ أَسْكَانَ يَا فِي بَكَنَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون فَاعْبُدِ من الشاكرين وما قدر اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُل لِّلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا الجنة والسماء تمقوين بيميني سبحانه تعالى عما يشركون ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نُبِقَ فِيهِ أَفْرَاخٌ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ مِنْ نُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَفِيَكُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئسمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وهتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها قالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاملين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامية www.facebook.com/islamictab